حسين ون بارك الله بيك ماجور ماجور ولجل العين ستابه ولجل العين ستابه باهزي انا عبتي وين ويتناج حلقات حلقات رتب بارك الله فيك باهزي انا عبتي وين بارك الله فيك يا ويا يا روحي لها دائي لدا صفحه احباب حلم الباسم الكربلائي يا حسين يا للذى اشرق ابطر ويل حبيبي يا حسين يا بارك الله بك واه وحاشاك ليل يا تنساني يا <تصفيق> خسيره تنسى وا نعجه حيل وان اجل صار بدفترك حين